وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أروا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وذب قلبه، وقذت قميصه من دبره، والفيا سيدا للباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك أن إلا أن يسجن، إلا أن يسجن أو عذاب أليم.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 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدْمٌ دُبِرٌ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدْمٌ دُبِرٌ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ نَنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك, لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين